برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين 127. آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلون إليه يزحفون قال أتعبدون ما تنحطون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بن فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين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 قال وقال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 111. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 112. ونصرناهم فكانوهم الغالبين 113. الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم